والسناء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن للقسط ولا تفسر الميزان أرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ثَرَيليا يلتقيان بينهما دوزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما لؤلؤ والمرجان أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا تُقَوِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَانْفُضُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنَ نار ولحان فَلَا السماء فكانت وردة كالدنان فإلاي ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ما هم فيؤخذ النواس والأقدام فلأي آلاء ربك ما كذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون كون بينها وبين حمين آم فلأي آلاء ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ما تكذبان ذوات أفنان uh,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 uh -huh. لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري لحسان فبأي آلاء اسم ربك ذي الجنال والإكرام الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله.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 وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وهست الجبال مسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطنح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناه أبتارا رب أترابا لأصحاب اليمين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم تَنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الأولون قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفْرَأيَتُمْ مَا تُنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّوْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْنَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْسَالَكُمْ وَنُشْئَكُمْ فِي لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْغُلَّةِ فَلَوْلَا تذكرون أفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ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 لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المقهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون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 روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين ياقين فسبح اسم ربك العظيم الله الله أكبر سمع الله لمن ربنا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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولو الظالمين آمين الله الرحمن في والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباقر وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينجل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 وقد أخذ نيثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرغوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات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 Ya Allah liman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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتل اسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور له بادا باقنه فيه الرحمة يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُّمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُّمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قراراً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمَنُوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أَجْرُهُمْ ونورهم والذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابُ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 ومغفرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الخروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين, للذين آمنوا بالله ورسله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 اللهم لا يحب كل مختال ضفور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرييتهم نو والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا فينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفة ورحمة ورهبانية لذتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء لغوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يضرون على شيء من فضل الله ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله الله الله اكبر, أكبر سمي الله لمن حمده ربنا